ولعل هذا هو الدرس الأخير في أدوات الجزم، ثم نبدأ إن شاء الله في العمد والفضل. فدرسنا اليوم باذن الله عز وجل لا زال أو ما زال يتعلق بالأدوات. سبق أن قلنا بأن الجواز تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجزم فعلا واحدة وقسم اختلف في جزمه منهم من جعله جازما ومنهم من منع وقسم يجزم فعلين الأول يسمى فعل الشرطي والثاني يسمى جواب الشرطي وذكرنا بعض الأدوات وبعض ما يتعلق بها من الأحكام وبدأنا بأم الباب وبدأنا بأم الباب واليوم مع اداه من لأننا كنا فرغنا من اداه ما وذكرنا ما يتعلق بها من كونها إسمية وما يتعلق بها من كونها حرفية أو بعض ما يتعلق بها ولم نذكر كل ما قيل في ما الحرفية أو الإسمية واليوم عندنا من؟ طبعا هذه الأدوات التي بقيت يعني كالادوات السابقه تأخذ حكما واحدا وإنما تختلف في الإعراض طارة تكون مبتدأا وطارة تكون مفعولا وطارة تكون ظرف مكان وطارة تكون ظرف زمان وطارة تكون على حسب ما تضاف إليه وطارة إلى آخر عندنا ما بقي من الأدوات نمر عليها مرور الكرام دون أن نتأخر فيها أكثر مما تأخرنا في أدوات الجزم. فلنأخذ مثلا من من الشرطية فعندما نقول من يعني تشمل ما الاستفانية وتشعف من الاستفانية وتشمل من التي هي نكره موصوفة وتشمل ايضا من الموصولة وتشمل من الشرطية حتى قال القائم ومن للاستفهامي. لفظ وارد ومن للاستفهام لفظ وارد نكره موصوفه شرطيه نكره موصوفه شرطيه موصوله اقسامها مرعيه فذكر منها من التي تكون للاستفهام ومن التي تكون نكرة موصوفه ومن التي تكون شرطيه ومن التي تكون موصولا والذي يهمنا هنا من الشرطية ولذلك في هذا البيت ونصف ذكر أقساما من أقسام من الأربع فقال ومن للاستفهام لفظ وارد نكرة موصوفة شرطية نكرة موصوفة شرطية موصوله أقسام مرعيه على كل من من الشرطيه ما هو مثال من الشرطيه مثال من الشرطيه من القران ها من يعمل طيب هذا ناخذ هذا المثال من يعمل سوءا يجزى به من يعمل سوءا يجزى به واضح ها اي نعم فانا اخذ مثالا من ما, ما هو المثال الذي ذكرت من يعمل سوءا يجزى به اذا نقف مع هذا المثال ولعل هذه الاقسام التي ذكرنا لنا اليها عوده في المرحله الثانيه ان شاء الله هي من الاستثماريه ومن الموصوفة, الموصوفه ومن الموصوله والان مع مثال من الشرطيه وهذا هو المقصود في هذا ما هو مثال قلنا من الشرطيه من يعمل سوءا يجزى به من يعمل سوءا ان شاء الله الاعراب إن شاء الله الإعراب. من يعمل سوءا يجزى طيب يا ترى من يعمل سوءا يجزى من اسم شرط جازي ما موقعه في الاعراب بज्ञान سكر طيب فاذا ماذا ان الفعل اخذ مفعوله ما موقع الاداه في تكون مبتدا اذا اخذ الفعل مفعوله ان كان متعديا تكون مبتدا والجمله في محل رفع خبر يعمل فعله ماذا فعل الشرط مجزوم بمن من يعمل هو الضمير يعود على ال... ضمير مستتفاع سوء مفعول به يجزى به يجزى جواب الشرط جواب الشرط كذلك مجزوم. يكون مجزوماً وعلى مجزوماً حذف حرف العله وما هو الحرف المحذوف هنا؟ الالف ما هو الدليل على كون الالف هو المحذوف؟ الفتحة الفتحه التي يسميها السيبويه الالف الصغرى الالف الصغرى هكذا يسميها السيبويه والالف الحقيقيه يسميها الفا كبرى كما يسمى الكسره يا ان صغرى والياء الحقيقيه يسميها ياء كبرى كما يسمى ايضا الضمة واو الصغرى يسمى الواو ايش واوا كبرى اذا من يعمل سوءا يجزلي من يعمل خيرا يجزلي من يعمل خيرا يجزلي وهكذا يقال من يعمل سوءا أو من يعمل خيرا ننظر إلى من إذا كان الفعل متعديا ها؟ إذا كان الفعل متعديا وأخذ مفعوله فتكون من مبتدا وإن لم يأخذ مفعوله تكون مفعولا مقدما مقدم والدليل على ذلك في الاداه التي ستاتيكم ان شاء الله فلنأخذ فلنأخذها مثلا اي اي هذه اداه من ادوات الجزم ايضا اي اي لما تضاف حقا تحسب كما سبقا قلنا ما هو مثال اي ما هو مثال اي اي ما تدعو المثال اي ما تدعو فله الاسماء الحسنى طيب ما هو اعراب هذه الايه اي ما تدعوه فله الاسماء الحسنى ركزوا معي جيدا الاعراب يكون ايا أي اولا اسم شرط جازم ماذا يفعل ماذا فعلت جزمت فعلي جزمت فعلي وهذه الاداه في محل ماذا في محل نصب لماذا مفعول. لانه مفعول مقدم لمن اين فاء فعله تدعو تدعو فقدم هنا لماذا للعموم او للحصر ايا ما تدعو طيب من يتم الاعراب لكم ايا قلنا اسم شرط جاز تجزم فعلين في محل نصب اه في محل نصب مفعول مقدم لتدرو ما ما في الاعراب ما فيها لا ما ما في الاعراب ما هنا هذا بناء انه قران نقول صرا اما هي زائده لكن هي نقول في القران تاتدون مع القران لا يوجد في القران حرف زائد فلذلك نقول حتى إلى زيدة في القرآن فإنما للتأكيد والتقوية للتأكيد والتقوية ونقول صلة أو للتأكيد أو نقول صلة تأدل مع القرآن ولو كان في غير القرآن ماذا نقول فيها؟ زائدة أيما أيما تدعو يلا أتم الإعرام تدعو الطالب ينبغي ان يكون ماذا ينبغي لا. ان يكون سريع ها سريع لا في الاجوبة ينبغي ان يكون لابد يشارك له مشاركة اما النحو ان يكون هكذا فقط جامدا لابد ان يعلم ليعرف هالفهم ام ايا ما تدعو ما قلنا صلاة تأدون مع القرآن تدعو ما في الاعراب <تصفيق> فعلوا إيش؟ فعلوا الشرط كيف هو؟ متزم بماذا؟ متزم بأي؟ وعلامة جزمه حف النون ل... لأنه من الأفعال الخمسة من الأفعال الخمسة والواو ضمير ماذا؟ متصل ضمير جمع مبني على السكون في محل رفع فاعل, فاعل. انها من الخمسة المختصة بالرفع. ما هو البيت اللي ذكرنا لكم فخمسة تون مختصة تون بالرافع آلف إثنين وهو الجمع هذا هو الشيء وهو الجمع هذا مختص بماذا؟ بالرافع فهو ضمير جمع مبني على السكون في محل رفع فاعل فاعل واضح؟ طيب أي ما تدعو فاعل ماذا نقول في هذه الفاء رابطة بين الشرط والجواب هذه الفاء يقال لها رابطه بين الجواب الشرط او رابطه لجواب الشرط كل واحد ي... كيف يعبر هناك من يقول رابطه بين الشرط والجواب وهناك من يقول بانها رابطة للجوار. رابطه للجواب رابطه لجواب الشرط وهناك من قال تقالوا والفاء في الجواب قل الربطي ولا تقل فيها جواب الشرط احفظوا هذا البيت والفاء في الجوابي قل لما لق للرابط ولا تقل فيها جواب الشرط والفاء في الجوابي قل للرابط ولا تقل فيها جواب الشرط واضح؟ أي ما تدعو فنب فقلنا رابطة طيب واللم له اللام حفو جرم هو ضمير متصل. مبني على مبني على مبني على الضم في محل جرّين لأن معروف معروف ماذا؟ أن الضمائر كلها مبنيّ وكل مضمار له البناء يجب وكل مضمار له البناء يجب فهنا مبني على الضم في محل, محل جرّ عفوا في محل جرّ نعم له طيب والجرّ مجرور متعلق ماذا؟ متعلق بخبر محلوف متعلق بخبر محلوف تقديره كائنه كائنه واضح ولذلك ماذا نقول نقول على ان الجار والمجرور حروف الجر والمجرور لا تستقل بذاتها وانما تحتاج الى ما ما تعتمد عليه لأنها جاء بها لمجرد الرب لمجرد الرب كما سبق لنا ومن ثم حروف الجر الزائدة أو شبه الزائدة تتعلق لا تعلق لها لماذا لماذا لا تعلق لها لأن العدم الموجود العدمي كلا وجود كأنه غير موجود هو ولو موجود ولو هو موجود لكن كيف هو زائد عدل فالزائد كالعدل وجوده وعدم وجوده سيان بخلاف الاصلي فهذا لا بد ان يتعلق لذلك قالوا وكل حروف الجر بالفعل علقت او اسم كشبه الفعلي حيث تنزل وحتى قالوا علق سوى الكافي ورب لولا وذكروا منها من الذي لا يتعلق كزائد زائد لا يتعلق وزائد اذا الزائد لا يتعلق لماذا؟ لأن الزائد كأنه غير موجود الزائد عدم كأنه غير موجود فلذلك نقول فله لو جرم جرم متعلقان لماذا؟ لانه مختلف هل متعلق الحرف أم المجرور ام هما معا الجحار الجمهور على انهما معا متعلقان ها ولذلك قالوا هنا فله جرم جرم متعلقان بماذا متعلقان بمحذوف وهذا المحذوف هو الخبر تقديره كائنه كائنه اي ما تدعو فله الاسماء كائنه ومعلوم ان ابن مالك يقول واخبار بظرف أو بحرف جر ناوينا معنى كائن أو استقر ناوينا معنى كائن أو استقر الآن لا نبحث هل نقدره فعلا أو نقدره اسما ومن قال بأنه يقدر اسما ومن قال بأنه يقدر فعلا ولماذا هذا لا يهمنا الذي يهم أن الجر المجرور متعلق للمحذوف وهذا المحذوف ما مقعه في الإعراض خبر خبر هذا خبر ما؟ خبر لمن؟ الاسماء فله الاسماء فله الاسماء كائنة له الاسماء كائنة له اي ما تدعو فله الاسماء الحسنى واذا سئلتم لماذا حروف الجر لا تستقل بذاتها قل انها جاء بها لمجرد الربط فقط ولذلك لا تعلق لها لا تعلق لها واما الزائد لانه في نية العدم الزائد في نيه العدم كانه غير موجود كانه غير موجود الاسماء ما موقعها في الاعراب اسم مبتدا مبتدا مبتدا هنا كيف مقدم مؤخر هذا هنا مبتدا ما؟ كيف مؤخر وكيف يكون المبتدا مرفوع وعلامه رفعه ضم الظاهر في اخره والعامل في الرفع الابتداء. الابتداء قال ابن مالك ورفع مبتدا بالابتداء والابتداء عامل لفظي ولا عامل معنوي عامل معنوي عامل معنوي ولان عامل المعنوي قسم العامل المعنوي كل شيء الابتداء والتجرد يا اخواني وما هو الابتداء الابتداء هو اجلك الشيء اولا لتخبر عنه ثانيا لو قيل لك قدر الابتداء او اظهر الابتداء قل له الامتداء لا يضر ولا يقدر الامتداء معنوي لا يضر ولا يقدر وكيف يعني الامتداء قل له جعلك الشيء أولا لتخبر عنه الثانين هذا هو الامتداء هذا هو الامتداء واضح؟ فله الأسماء الحسنى ما موقع, ما موقع الحسنى في العرب لا؟ خبر له الجرمجر وصف وصف لماذا؟ نعط من؟ أسمع. للاسماء السفرية. ونعت المرفوع مرفوع نعم. ونعت المرفوع, المرفوع مرفوع وعلم طفياونا ثم مقدر على الألف من عم الأوريا التعذر تعذرا في الألف استفالة في الواو والياء فخذ مثال كقال موسى معشر اليهودي قبل يأتي محمد ويغزو من جهد وباقي اتم من الإعراب. من يتي من العراق أو لا خلاص بقي شيء ما هو في محلي الجمله الاسميه في محل جزم جواب الشرط لا بد من هذا الجمله الاسميه في محل جزم ما هو ما مقروء في العرب جواب الشرط جواب الشرط واضح هذه اي هذه الاداه ايا ما تدعو فلو الاسماء الحسنى طيب هل هذه الاداه يعني اي هل لهذه الاداه اوجه اخرى ام لها وجه واحد ان تكون شرطيه فقط ام لها معان اخرى الجواب لهذه الاداه معان اخرى معروفه في كتب النحل من يذكرني منكم هذه المعان اذكر خاص المستعمل منها المستعمل منها اقسام خمسة ولذلك جمعها بعضهم في بيت احفظوا هذا البيت إنما لتعرفوا فقط هذه الأقسام وإن شاء الله في المرحلة الثانية نذكر لكل قسم مثاله أقسام أي خمسة شرط سؤال أقسام أي خمسة شرط سؤال وصفة تمت وموصول واحد كم صرا ذكرنا لها صور خمسة أقسام أي خمسة شرط سؤال وصفة تمت وموصول وحال أيكما وأعربت أيكما وبني أمعرف هذه الأنواع لتكلم عليها ابن مالك متى تبنى ومتى تعرض لكن هذا لا يهمنا الآن إنما الذي يهمنا هذه الاداه بأنها جازمه للفعلين الأول يسمى فعل الشرط الثاني يسمى جميل. جوابه أي ما تدعو فله الاسماء الحسنى وأنواعها كم قلنا ذكر العلماء خمسة اذكروا هذه الخمس شرط, شرط،, شرط، سؤال صفة موصول حال واذكروا البيت أقسام, أقسام, أقسام, أقسام أي خمسة شرط سؤال وصفة, وصفة تمت وموصور واحد. صفتان تمت يعني. وصفة تمت وموصور واحد. لأن أي تدل على الكمال. أي على معنى الكمال دلت. موصولة للشرط قد تولد. مستفهم بها ووصله إلى نداء لفظ ما به الوصلة. كذا في الاستفهام حرف شرطي مرادف لان تحقق ضرطي وانما الذي يهمنا هذه الاقسام الخمسه والذي يهمنا اكثر من هذه الاقسام الخمسه ما هي شرطيه شرطيه تأتي تاتي للنداء تاتي ايضا للاستفهام تاتي ايضا يراد بها نمو صوره وتاتي ايضا ماذا اخر صفه تامه وتاتي للحال لكن هذا كله لا يهم وهذا كله ان شاء الله سيكون عليه الكلام في المرحله الثانيه الذي يهمنا الان الشرطيه الشرطيه واضح طيب عندنا ايضا من الادوات التي تجزم فعلين مهما مهما طيب مهما من ادوات الجزم التي تجزم فعلين من يذكر لنا منكم مثالا لمهما طبعا من القران قال تعالى وقالوا مهما تاتنا به منايه لتسحرنا بها نعم وقالوا مهما تاتنا لاحظوا ما قلناش تاتينا وقالوا مهما تاتنا به منايه لتسحرنا بها فما نحن لك من ممي. من يعلم لنا هذه الآية يلا، دققوا وليعلم بعضكم بعض ها؟ وقالوا نبدأ بالواو ما موقع الواو هنا الواو كما يقولون في الإعراب بحسبنا طبلا إلا إذا رجعت إلى السياق ممكن تعلمها لأن الواو ممكن أن تكون للعطف ممكن أن تكون للعطف البياني ممكن أن تكون للعطف للاستعناف النحوي ممكن أن تكون للاستئناف البياني ولذلك يقولون بحسب ما قبلها طبعا ضابط العطف البياني سبق لكم يعني إذا جاءت في وردت في سؤال جواب مقدر في جواب سؤال مقدر فهذه تكون إيش؟ عطف ماذا البيان ولا النحوي عطف البياني اما النحوي فهو الذي لا يقع في جواب السؤال المقدر عطف البياني لذلك نقول بحسب ما قبلها الواو بحسب ما قبلها قالوا ما موقع الاعراب قالوا قال في عمار مبني على الضم نقول هنا مبني على الضم اتصال بواو الجماعه بواو الجماعه وقعوا في الاعراب الجماعه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل, فاعل. مختصة. فخمسه طول مختصه بالرفع الف اثنين وواو الجمع كل مره اذكر هذا البيت لماذا ليرتصم ويتقرر في الاذهان واضح وقالوا مهما طيب أنت مهما ما موقعه في الإعراض اسم شرط جازم إن شئت أن تتم وتقول اسمه شرط جازم يجزم فعلين الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه طيب ما موقعه في الإعراض مبني على, إيه مبني على السكن على في محل ماذا في في محل رفع مبتدا لاحظتم هنا في محل رفع مبتدا لان الفعل اخذ ماذا مشغول الفعل مشغول بغيره فلذلك نقول اسم شرط جازم يجزم فعلين في محل رفع ماذا مبتدا تاتينا او تاتينا ما موقع الاعراب تاتينا فعل الشرط كيف هو مجزوم فعل الشرط مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العلة اي حرف حدفه هنا الياء والدليل على ان الياء هي المحذوفه الكسره دليله عليها وهذه كما قلنا لكم يعني من كثره ما كررناها الان تفهمون الياء الصغرى, الصغرى عند سلوى وإن فاعل تاتي ضمير مستتر فيه هل وجوب. وجوباً أم لا جوازاً؟ وجوب. وجوباً قدره تأتي أنت. أنت عندما نقول وجوبا معنى أنه لا يجوز إظهاره وإنما يقدر من أجل التقريب ومن أجل فهد أما الجواز يجوز إظهاره ويجوز ايضا استطاعه فالعباء نقول يجوز والضمير إذا كان مستفراً سواء كان ها؟ سواء كان استطاره واجبا او جائزا هل هو من قبيل المتصل ام من قبيل المنفصل من قبيل المتصل ذكرنا لكم بيتا ليذكروا من منكم كذلك الضمير مهما يستتر فانه متصل قد اشتهر فانه متصل قد اشتهر واضح طيب وقالوا مهما تاتنا به مهما تاتنا أين تاتنا أين مفعول به؟ مفعوله ضمير نعم ضمير نعم ضمير متصل في ما بنيع السكون في محلين نصبين مفعول به مفعول لمن؟ مفعول لثعل تأتي تأتي تأتي أنت يانا ها تاتينا ب جرم جرم أنا أقول بحفر جرم مبني طبعا واجزم الظور متعلق بماذا الجروم الجروم بماذا هنا بالفعل تاتي وكل حروف الجر بالفعل علقت اي فعل هنا تاتي تاتي من ايه من ايه يلا من حفوجا ايه مجرور ايه مجروره الجروم المتعلقه بماذا هنا من آية هي جرم لكن متعلقان بماذا؟ متعلقان بحال؟ متعلقان بحال محدود؟ متعلقان بحال محذوف متعلقان بحال والإعراب هنا في من هناك مجعل من بيانية ومن هناك مجعل للجنس وهناك مجعل لأن تتعلق محدود حال على كله هي الجرم جر متعلقان بماذا؟ بمحذوف بحال محذوف وهذا الحال من من؟ من الضمير به من الضمير في قولنا به وقالوا مهما تاتنا به من آية من آية واضح جروم جروم تعليقاني بحال محذوف ها؟ وهذا الحال من, أي من من؟ من الضمير في به ما قال تاتنا به لتسحرنا يلا من يعرب لنا لتسحرنا هذه اللام ماذا تسمى؟ ما؟ تسمى لام التعليل وتسمى لام كي تسمى لام التعليل وتسمى, لام وتسمى لام وتسلم ماذا آخر؟ لام كيل. ت... من أدوات النصب. لتسحر لتسحر تسحر فعل مضارع كيف هو؟ منصوب منصوب بماذا لأنم مضمرة جوازا لوجوبا ها لتسحرنا جوازا لتسحرنا هنا جوازا ألم يسبق لنا وبعد لان كي جوازا حذفت وبعد لان كي جوازا حذفت وبعد غيرها وجوبا اضمرت فاللام في لتسحرنا لام التاليل أو لام كين وتسحر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا لماذا قلنا جوازا لأنه يجوز لك اظهار ان كما يجوز لك أيضا حذفها وإظمارها فكما قال الله عز وجل لنسلم لنسلم لان اكون هنا اضمرها وهنا اظهر لان اكون ها فاذا المعنى أنه يجوز لك وجهان وهذا هو القسم الثاني من اقسام النص الذي سبق لكم في النواصل واضح لتسحرنا لتسحرنا اين الفاعل ها الفاعل ضمير مستتر هذا ضمير مستتر هنا وجوبا ولا جائزا ولا جوازا ها وجوبا تسحر تسحر وتقدروا كيف يكون انت لتسحرنا ونا ما موقعها في الاعراب نا ضمير متصل مبني على السكون الميت في محل نصب مفعول به لتسحرنا لفعل تسحر لتسحرنا قلعة بها بحفو بي جر بها ها اسم مجروب مبني على السكون المييت في محل جر وثم نقول ماذا جر ومجروب ماذا يتعلق هنا؟ بالفعل ما هو؟ تسحارة لتسحارنا. فما الفاء هنا؟ ماذا نقول له؟ رابي. الفاء هنا واقعة في جواب الشرط. ولهذا نقول رابطة الشرط والجواب. ما ما مكافئ إعراب لتسحارنا بها. فما نحن؟ فما نحن؟ إن الآن ما بقي لكم إلا الإعراب. وإما ما يتعلق بأدوات الشرط من التقسيمات باعتبارات مختلفة سبقت في الدروس السابقة والآن ماذا نقول لتسحرنا بها فما الف قلنا ولكن ما, ما مقعفة نافية ماذا تعمل عمل ليس عمل ليس, عمل ليس. طبعا هذا بالشروط لا يهمنا طيب فما نحن نحن ما مقعفة ضمير منفصل ها؟ ضمير منفصل في محل رفع، اسم ماذا؟ اسم ما؟ ما الحجازية اسم ما؟, الحجازي. ما ها؟ الحجازية فما نحن لك جار ومجرور متعلق لماذا؟ متعلقان بخبر خبر من؟ خبر ليس ما. خبر ما؟ عفوا خبر ما؟ خبر ما؟ فما نحن لك بمؤمن وبمؤمنين الباءش الباء حرف جر ونا طبعا عندما نقول الباء حرف جر للتاكيد يعني إيش تأكيد ماذا تأكيد المعنى إذا قلنا للتأكيد تأكيد المعنى معنى أنه زائد لكن نقول هذا في القرآن لأن القرآن إذا كان فيه حرف زائد فيؤت به للتاكيد ولتقوية الكلام أما إذا كان في غير الكلام الله سبحانه وتعالى فنقول زائد. زائد. زائد فما نحن لك بمؤمنين ومؤمنين مجرور بالباء وعلى ما تجريه جره ها فما نحن لك بمؤمنين الياء الياء اليا. إما أن نقول المؤمنين المكسوره بعدا مفتوح ما ما قبلها او نقول ما, ما مجرور بالياء النائب على الكسره في اي موضع تكون لي على الكسرة الكسره في جمع المذكر في ثلاثه مواضع شنو هي في جمع وجمع المذكر السالم والاسماء الخمسه الاسماء الخمسه وهذا ما هو هذا جمع مذكر السالم جمع مذكر سالم واضح طيب فما نحن لك بمؤمنين بمؤمنين قلنا هذا جمع مذكر سالم في محل نصب خبر ماذا خبر خبرنا ما. في محل نصب خبر ما خبر ما الحجازي نعم وجملة فما نحن لك بمؤمنين أتم الاعراب في محل في محل جزم جواب شر ها؟ ضروري من هذا ضروري وإلا أين جواب الشرط فجملة ماذا؟ جملة آه فما نحن لك بمؤمن من هنا فما نحن لاحظتم هنا؟ ركزوا وصياتي هذا هنا لم نذكر الفعل لتسحارنا بها فما فهذه الجملة هي التي تلعب الدورة جواب الشرط لاحظتم لأن هذه الأدوات لا بد أن تجزين في عليها الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط إما ماضيين وإما مضارعين وإما ماضي ومضارع أو مضارع على التفصيل الذي سبق فإذا كان جواب الشرط ليس ماضيا فماذا فما نقول فماذا نقول ماذا نقول هنا؟ نقول على أنه لا بد من ماذا؟ من الاتيان بالفاء لا بد من الاتيان بالفاء واضح؟ طيب فما نحن لك بمؤمنين ننتقل للأدات أخرى لأن لأننا توسعنا قليلا في هذه الأدات ولكن ننتقل لأخرى إن الإعراب الأدات التي عندنا الآن إذ ما, إذ ما إذ ما أداة جزم تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط هل ورد لهذه الأدات مثال في القرآن؟ ها هل ورد لهذه الأدات مثال في القرآن؟ الجواب لا لم يرد في القرآن مثال لهذه الاداه يعني اذنه طيب اذا كان لم يرد في القران لها مثال فما مثال اذنه فما مثالها اذنه تكون عند مرئي من هذه مهما ما تكون عند امرئ من خليقته لا الان اما لاحظوا هناك ابيات يذكرها علماء النحو وطبعا هذه تسمى شواهد شواهد النحو هناك من جمع هذه الشوائد وأعربوها وقدروها موجودا ما لمن يعتني بالشوائد وهذه الشوائد تفيد في الحقيقة يقول من الابيات التي كنا حفظناها وانك وإنك ما تأتي ما أنت آمر وإنك اذ ما لاحظها وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر وإنك إذ ما تأتي ما انت تآمرون به تلف من إياه تأمر آهية. ها كتبتم البيت لأن هذا البيت يفهمه, يفهمه الإنسان إذا فهم إعرابه إذا فهم إعرابه قل البيت وإنك اذ ما تأتي ما انت تآمرون تأتي بدون عندك تكتب به تلف من إياه تأمر آتيا تأمر آتيا طيب كتبتم البيت قل البيت وإنك إذ ما, ما تأتي ما, ما أن تآمر به تلف من إياه ]ه. تأمر آتيا طيب من يعرب هذا البيت ما هو إعراب هذا البيت من منكم يعرب هذا البيت أو التعاون افضل ها إعرابه ابدا بالواو وانك ماذا نقول في الواو حسب ما قبل احسنت حسب ما قبلها فقد تكون عاطفه وقد تكون للبيان بنوعيه بيان اما النحو او غير النحو ها عطف البيان على نوع اخر لا البيان نحوي فاذا هنا ماذا نقول حسب ما قبلها وإنك يلا إعراب ان ما مقاف إعراب حرف إن حرف توكيد ونصر نحر إن حرف توكيد حرف توكيد حرف أول حرف ثانيا توكيد ثالثا, ثالثا نصر وهذه الحروف نائبة عن الفعل هذه الحروف نائبة عن الفعل إن كأنك تقول اؤكد كما تقول كان كانك تقول اشبه كما تقول ليت كأنك تقول اتمنى كما تقول لعل كانك تقول أترجى كما تقول لكن كانك تقول استدرك فهذه حروف تعمل ماذا تنصب الاول وترفع الثاني فهي جاءت بهذه مهمه ما هي المهمه المهمه الاولى انها حرف والمتبعه عبثا لكوني لكونها أتي بها للنصر والتأكيد وإنك والكف ما موقع فيها اسم إن لأننا قلنا تنصب الأول وترفع الثاني اسم إن ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب في محل نصب لماذا قلنا في محل نصب قلنا لأنه اسم إن إنك تأتي تأتي ما موقع تاتي إنك ها انك اذما انك اذما إذ ما ماذا نقول فيها هنا اختلفوا فيه قد سبق ان قلنا لكم اسم على الاصح هناك من قال انه حف هناك من قال انه اسم فاذا سمعت أحد يقول إنه حف شرط جازم والآخر يقول اسم شرط جازم هل هناك اعتراض؟ لا اعتراض. لا اعتراض لأن هناك من قال بأن إذما حف شرط أنا أعربه وأقول اسم شرط نه؟ لماذا أقول اسم شرط؟ لأنهم قالوا على الأصح قالوا على الأصح إذ ما اسم شرط وأما ماذا؟ أما غيره غيري يقول بأنه حرف شرط إذن هناك من قال إذ ما اسم شرط جازم يجزم فعلين كونه يجزم فعلين متفق عليه كونه يجزم فعلي هذا اتفق عليه انما اختلفوا في كونه حرفا أو اسما فهناك من قال بأنه اسم وهناك من قال انه حرف فاذا الاصح انه فنقول اسم شرط جازم يجزم فعلين الاول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب وانك اذ ما تاتي طيب تاتي فعل الشرط كيف يكون وعلامه جزمه حذف حرف العله اي حرف عله هنا حذف الياء والدليل على ان الياء هي المحذوفه الكسره الكسر الكسر الكسر دليلة على, على عليها طيب ومن الذي جزمه هذا الفعل من الذي جزمه إذما إذما, إذما. وإنك إذما تأتي أين الفاعل أين فاعله ضمير مستتر وجوبا أحسنت وجوبا تقدره أنت الضمير مستتر سواء كان الوجوب أو الجواز ماذا قلنا؟ من قبيل المنفصل لا من قبيل المتصل من قبيل المتصل وإنك إذ ما تأتي ما ما موقع في الاعراب هنا ها ما موقع ما في الاعراب هنا ما اسم موصول في محل ماذا أحسن في محل نصبه لانه مفعول به مفعول لمن مفعول للفعل تأتي تاتي واضح انت انت طيب ما مقاطع اعرابته انت ضمير منفصل في آه في محل رفع مبتدأ. مبتدا في محل رفع مبتدا ما انت عامر عامر هذا هو الخبر خبر من خبر الاسم خبر مرفوع بالضم الظاهره في اخره وطبعا المبتدا معروف عامل وما هو الابتداء الابتداء وما هو عامل الخبر مرتدأ. في ثلاثة مذاه من الأول مرتدأ. الابتداء الابتداء الابتداء ها الابتداء ماذا فعل الابتداء رفع المبتدا الابتداء رفع المبتدا ورفع الخبر هذا قول القول الثاني المبتدا والابتداء تعاونا على رفع الخبر القول الثالث المبتدا هو الذي رفع الخبر وهذا هو الراجح واليه ابن مالك حيث قال ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا واضح طيب امير به به ما موقع في الاعراب بيحف جار مبني طبعا في محليه به جارهم جمود تعليق قال بماذا اسم فاعل, فاعل. هو نعم لانه كل ما كان فعلا او ما ينوب عن الفعل يعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهه وامثله المبالغه والمصدر كل هذه يصح التعلق بها يصح التعلق بها فعذنا هي به جرم ومجرور متعلقان بماذا بأمر امر اسم فاعل تلف تلفما مقرفا هذا هذا هو جواب الشرط جواب كيف يكون مجزوم جزم بماذا بإذما وعلامه جزمه حذف حرف العلة وحرف العلة هو دليل على ذلك الكسرة الكسرة دليلة عليها كما يقول النوحة وأين فاعل جواب الشرط الفعل هذا تلفي أين فاعله فيه, فيه ضمير مستتر فيه وهذا استطروا واجب أو جائز واجب تقديره فأنت. أنت وإنك تلفي, من؟ من؟, تلفي من من تلف من من اسم موصول نعم ما متعافى على؟ في محل نصب مفعول به تلفي. مفعول, أول. مفعول أول لأن تلفي تتعدي معه. إلى مفعولين فإذا من يكون مفعولاً أولاً لماذا؟ لتلفي اتم البيت تلفي من؟ إياه اياه, إياه. هذا ما موقعه في الاعراب هذا مفعول ثاني ضمير منفصل في محل نصر مفعول ها؟ مفعول به لماذا؟ مقدم لتأمر لا مش فعول ثاني مقدم به لتأمر ها؟ تأمر إياه ولا يصحون يكون مفعولا ثانيا لأن الإعراض يبيل المعنى تأمر إياه تأمر إياه واضح فإياه ضمير منفصل في محل نصب مفعول لمن لتأمر وأين هو تأمر هو متأخر والمفعول جاء هنا متقدم ثم قال تأمر تأمر ما مطاف الإعراض في المضارع مرفوع بالضم الضاير في آخره، ها الرافع له ما هو الرافع له، ها يلا محمد الرافع له تأمر مداي الأربع تأمر في المضارع مرفوع وعلى ما ترفعيه الضم الضاير في آخره الرافع له التجرد هذا أحد المذاهب قل مذاهب أربعة وأرجحه تجرد من الناصل والجزم في رفيع المضارع المجرد أربعة مذاهب في العدد تعب في وقوع هذا سبق لكم وفي الاخر ماذا قلنا وفي الخلاصه اقدم الأولى خذ بشاره وفي الخلاصه له إشارة يشير إلى قول ابن مالك ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد فإذا تجرد من الناصب والجازم فلو قلت مثلا لن يضرب اعربا لم حرف نفي ونصب واستقبال يضرب فعل مضارع منصوب الناصب له لا. لم هناك عامل لم اذا قلنا لم يضرب لم حرف نفي وجزم وقلبي يضرب فعل مضارع من زملا وعلاه جزمي لم اذا جردنا المضارع من ادوات النصر ومن ادوات الجزمي فنقول كيف هو من منصوب من مرفوع وعلامة رفعه الرافع له التجرد من الناصبي والجزم في إشكال نعم ما في إشكال إن شاء الله واضح طيب فاذا هنا نقول تعمرفع مضارع مرفع بنضم دائرة في اخره الرافع له التجرد من الناصبي والجزم أين الفاعل الفاعل ضمير مستتر فيه وجب تقديره أمت أمت طيب اتي ما موقعه في لا يمكنش يكون الحال إن متى يكون الحال إذا استوفى الفعل أخذ ما يستحق والفعل ما استوفى فاذا هذاك مفعول ثاني مفعول ثاني لمن لتلف منصوب للفتحة ظاهر في آخره آتين آتين تلف من آتين طأمرئها تقتل تلف من آتين هاه واضح هذا طيب إذن هذا هو إعراب ماذا إعراب هذا, هذا البيت والبيت واضح والشاهد فيه إذ ما إذ ما من أدوات التي تجزم فعلني متى متى هي ايضا تجزم فعلين الاول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى طيب متى تجزم فعلين اذا كانت شرطيه وليست استفهاميه الاستفهاميه هل تعمل في المضارع لا الاستفهاميه التي لا تعمل في المضارع ان الذي يعمل في المضارع هي الشرطيه ومتى اسم شرط على ماذا يدل متى ضف الزمن يدل على أنه يدل على ظرف زمان ظرف زمان من يعطيني مثالا متى أضع أنا أنا أضع العمامة أنا ابن جلاء وطلع الثنائر هذا قول لا هذا قول سحيم الرياح هذا قول سحيم الرياح ويقال على أن الحجاج لما ذهب للعراق وأهل العراق كانوا معروفين بالتمرد على أمرائه مهما كان صالحا أو مهما كان طالح فكانوا يقتلوا الأمراء أو يطردونه فلما جاء الحجاج جاء مل الثمن فقال انا ابن جنا وطالع الثنايا متى اضع لاحظ اضع ولكن كسر من التقاء الساكنين اضع العمامه تعرفوني تعرفوني واضح فاذا الشاهد عندنا اين متى متى اضع قل لي اضع يومك قلنا هنا لاجل التقاء الساكنين من يعرف هذا هذا الشطر البيت الذي ذكرنا لكم متى اسمه شرطين جازم يجزمه ايش فعلين ما موقعه في الاعراب انا اعرف انكم تعرفون اسم شرط جازم يجزمه فعلين اول فعل الشرط والثاني جواب الشرط لا للسكون في محللين اههه الظرف الظرف تكون منصوب منصوبة الظرف تكون من ركزوا جي ها وانا ما على انه يعني السكون في محل رفع بل نقول في محل نصب لماذا لانه ظرف زمان وظرف زمان كيف يكون يكون منصوبا مفعول فيه اضع متى اضع في فعل الشرط مجزوم بمتى وعلامه تجزني السكون السكون طيب ولكنه كسر لاجل التقاء الساكنين متى اضع العمامة متى أضاعي العمامة تعرفوني وإن فعل أضاع ضمير مستتر في وجون ولا جوازن وجوب قدره أنا أنا يعني إذا قلنا هو القائل أو الحجاج لا يهم العمامة ما مقا في الاعراب مفعول من صب فتح الظاهر في اخره ها طبعا فعل من؟ أضع طيب أين جوابه؟ تعرفوني تعرفوني هذا جواب متى؟ تعرفوني وعلى ما تجسمه؟ حذف النون. النون لأن الأصل تعرفونني عني أما النون الذي بقيت ما هي؟ حذفنا النون ولكن قلنا متى اضع الامامات تعرفوني نون الوقاية. تقل في من الوقايه تقفين من الكسر هذه نون الوقايه اما نون الاسماء الخمسة أين اليوم من رفع اليوم حذفت لانهم من الافعال الخمسه واين فاعل تعرفوني الواو ضمير متصل متصل ضمير الجمع هناك يعبر عنه بضمير الباز.أنا أقول ضمير متصل يدل على الجماعه مبني على ماذا على السكون في محلين رفعين لأنه فاعل والنون لمن قلنا وليا يبقى ضمير متصل مفرول. في محل نصب مفعول به. ضمير متصل في محل نصب مفعول به واضح؟ ننتقل إلى الأداة أخرى ما هي أيانا أيانا أيانا اسمه شرط على ماذا يدل؟ اسمه شرط على ماذا يدل؟ على ظرف الزمان يدل على ظرف الزمان وفي أمثلة كثيرة مثلا آه هذه أين لا يعني قول أمي العمل يذكر بيت فيقول فيه فأيان ما تعدل به الريح تنزيل فأيان ما تعدل به الريح تنزيل ها فأيان ما تعدل به الريح تنزل طيب ننظر هذا المثال بالاعراب يتضح صحه المثال من عدمه طيب ما هو اعراب ايانا هنا اسم في في البيت فايانا فايانا فايش هي إما نقول الفاء عاطفة الفاء عاطفة وهذا هو الأفضل نقول هنا الفاء عاطفة أيانا ما مقاوى في الإعراب اسم شرط جازم تجزم فعلي وما مقاوى في الإعراب نقول هو في محل نصغير مبناء على السكون في محل نصب ضمير إيش أه ضمير مفاصيل لا من على السكون في محل نصفين ظرف الزمان ظرف الزمان واضح فاين ما زائدة. هذه زائدة اذا كانت زائدة هل لا عمل ام لا عمل لها لا, لا عمل لها زائد كالمعدود زائد كلا وجود له وتعدل ما مقاومه في الاعراب يعني مش صحيح مش صحيح. فع الشرط كيف هيقول فع الشرط متزوم. متزوم متزوم بماذا؟ بعيال وعلامة جزمه؟ السكون تعديل به به جواب جرمه تعليقان لماذا؟ بتعدل بالفعل بتعدل لا ما في ضم نص لا الريح هذا فاعل تعدي الريح فاعل م الريح فاعل ظاهر وليس مستطيرنا هنا الله مرفوع بالضم الضائرة في آخرين تنزل جواب, جواب الشرط كيف يكون جواب الشرط؟ زوم. متزوم بماذا على... بأيانة وعلى مجهدونه السكون ولكن بكسر. لماذا كسر لماذا حرك؟ أنت... حرك بالكسر من أجل قافية البيت وهذا معروف عند الشعراء ومعلوم أنهم يتوسعون في الشعر ما لا يتوسعون في غيره لأن البيت والقافية او الحرف الراوي يضغط عليك رغم عنك ها تفعل ذلك تكسر ما حقه الجزء بل وتمنع ما حقه الصرف بل وتصرف ما حقه المنع ها لذلك قالوا ولي الاضطرار أو تناسب ينصرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف واضح هذا طيب بقي لنا أيضا أين أو ذكرنا أين ها ما ذكرناش أين ما هو إعراض أين وماذا نقول فيها أيضا ها هل هي ظرف زمان ولا ظرف مكان ولا إيش ظرف مكان ضرف مكاني. مكان أين, أين ت... المكان اللي أنت فيه أينما تكون مثلا هذا مكان أي في أي مكان كنت ستدركك الموت أينما تكون يأتي بكم الله أي في أي مكان كنت هذا مثاله فإذا قال لك أمثل كثيره ما مثال أين قل الجواب قوله تعالى أينما تكون يأتي بكم الله طبعا الان لكم دربتوا على الاعراب طيب من يعلم لنا أينما تكونوا ياتي بكم الله ما هو اعراب اين نعم اين اسم شرط جازي اسم شرط جازم يجزم فعلين الاول لا الاول كان الشرط الثاني جاء الشرط طيب مبني في محل مبني في محل ايش نصبين نصبين لانه ظرف ايش ظرف مكان مكان اينما ما ما صله ما صله ما صله ولا نقول في للتاكيد اما في غير القران نقول زيد زائد لا لا عمل لا ولكن عندما نقول صله هل يكون لها عمل ام لا عمل لها لا عمل له. لا عمل له لا لا عمل له سواء كانت في القران او في غيره فلا عمل له لها واضح طيب أتمو تكونوا في المضالع في المضالع في المضالع مجزوم بماذا؟, بماذا؟ بأين؟ وعالمة جزمه حذف النون لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة لأنه من الأفعال الخمسة طيب, طيب لأنه من الأفعال الخمسة طيب والو والو ضمير جماعة ضمير جماعة متصل من يعج السكون في محل رفع فاعل فعل فعل زي الاتم ياتي ياتي فعل ماذا؟ جابش. جواب الشرط جواب الشرط يكون جواب الشرط مجزوم مجزوم لماذا لا لاين وعلامه جزمه حذف حرف العله حذف حرف اي حرف حذف دليل على ذلك دليل. الكسره دليله عليه علي. أينما تكون ياتي بكم بكم جرم ومجرور بكم جار ومجرور متعلقه بماذا بياتي ها بيأتي, بيأتي. ياتي نعم صحيح والله الله لفظ الجلالة مرفوع نعم الله مرفوع للضم الضائر في آخره هنا يقال كما يقال في النصر مرفوع للتعظيم تعظيما وحقيقة وليس الدعاء كما قالوا في النصر إني سألت الله في التعليم فالله منصوب إني سألت الله في التعليم في الله منصوب على التعظيم واضح في الله منصوب على التعظيم بقي لنا ماذا؟ أنّ، ها؟ أنّ. ما المراد بان هنا؟ لأن هي عندنا أنّ الشرطية وعندنا أنّ الاستفهامية. فمن المراد بان هنا الاستفهامية مش شرطية. المراد بان هنا الشرطية وريستفهامية. وما هي ان ماذا تسمى ماذا يقال لها مسموها اسم يدل على ماذا على ظرف المكان ان ظرف مكان وليس زمان ان ظرف مكان طيب بالمثال ما هو مثال هذه الاداه ان قول الشاعر فأصبح أن تأتيها تستجر بها أه. تجد حطبا جزلا ونار تأجر جيد طيب نقف مع البيت الذي ذكر سب صمد فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونار تأجر طيب اعرفوا هذا البيت ها ما إعراب هذا البيت الفاء حرفاء الفاء حرفاء أصبح فعل ماض فعل ماض كيف هو؟ مي... مي... فعل ماض كيف هو؟ مبني على السكون في محل لي. فاعل ماض كيف هو؟ أخوات ناقص قل فعل ماض ناقص لأن الفعل من هذه الأخوات منها ما هو تام ومنها ما هو ناقص, ناقص. ها؟ فإذن تقول أصبح فعل ماض ناقص واضح. من أخوات كان ماذا تفعل ترفع الأول ما لا يسمى يسمى اسمها يسمى وتنصب الثاني يسمى ايش خبرها ها؟ اين اسمها ضمير ضمير رفع اللي هو متصف في محل رفع اسمها, اسمها لأنها فعل ناقص واضح طيب اتم الملل فاصبحت ان اسم شرطين اسم شرطين جازم ماذا يجزم يجزم عليه الاول يسمى فعل في الشرط والثاني جواب يسمى جوابه فهو لماذا في محل نصب ظرف مكان ولا في محل رفع كل اداه لابد لا بد ان تقول اما في محل نصب واما في محل رفع فهنا الظروف في محل نصب ها الظروف في محل نصب واضح تأتيها. ها. تاتي ها اتمم لي ااتي فعل الشرط في مجزوم. مجزوم وعلامة وعلامه جزمه حذف حرف حرف العله من اخره ايش هو الياء انه معتل آخر والدليل على ان الياء هي محذوفه الكسره قبل دليل عليها نعم زين أتم أين الفائل في ضمير مستتر فيه, ضمي فيه. وجوبا تقديره أنت, تأتي. أنت. تأتي. ها تأتي والضمير المتصل مبني على السكون في محل نصب. في محل نصب. مفعول به لتأتي تستجر. هذا بدل هذا بدل. بدل لماذا من فعل من تأتي, من تأتي. وهذا سيكون إن شاء الله طبعاً تأتي المجزوم بالتبعية الزوم تستجِر, تستجر. عفوا تأتي تأتي من زوم التبعية لت بدل بدلا من تأتي عفوا تستجِر من زوم التبعية لأنها تابع لماذا؟ لتأتي لتأتي يعني ماذا؟ أن علم الزوم حتى البدل يكون ويش؟ مجزوما. بماذا جزوم؟ بالتبعي وعلامة جزوم السكون. السكون في آخر تستجِر أتم تستأجر في ضمير مستتر في ضمير مستتر وجوه أن تقدروا أنت, انت بها, بها جرم جرم متعلق ب بها جرم جرم متعلق ب تستأجر والفاعل هو الضمير مستتر نعم طيب تزيد جواب الشرط كيف يكون جواب الشر وعلى نزميل السكون أين فاعله؟ هو أنت أنت ضمير مستثل أيضاً وجوباً تقديره وجوب أنت محاطباً ما ممكن حاطباً مفحول به منصوب في محلي الفتح الظاهرة في آخره جزلاً لا. جزلاً الصفة لماذا؟ صفة لحاطر صفة لحاطر صفة لأنه لو كان لو كان مثلاً جزلاً الجزلا فحاطباً تكون حال بما أنه قد جز له فحطر كيف تكون؟ نعت, نعت. نعت. واضح؟ طيب أتم هذا حطر منصوب منصو بماذا؟ اتبع إياه كما يقول نعم ونارا الواو حفوات فين النار معطوف على ماذا؟ على الحطر على الحطر والمعطوف يعطى حكم المعطوف عليه يعني تابع له وأنها تتابع من عود تأجج ما مقرار في الإعراب تأجج في المار مبني على الفتح وهذه الالف ماذا تسمى هذه ألف ثمية فاعل هو يعود الى الحطب والنار تأجج وإن جواب الشطف ها لا ذكرنا لكن اين الخبر عفوا اين الخبر الخبر خبر اصبح الجمله يلا اعطوني خبر اصبح الناس اصبح ها متى اصبح اصبح كيف هو فعل مضناقص اين خبره ها ما نقوله في جواب الشرط نقول وجملة الشرط والجواب وما تعلق بهما في محل نصبين خبر لمن خبر لأصبح خبر لأصبح واضح طيب من الاداه كم ها؟ طيب إن شاء الله نتم يكون هذا آخر درس في في الأدوات الجزم ولان في الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في الباب هذه الابواب تأتي سهلة إن شاء الله حيثما حيثما اسمون أو نقف هنا ها؟ طيب نقف على حيثما وفي الأسبوع القادم إن شاء الله كما قلت لكم للتذكير مرة أخرى درس البخاري يتوقف مرة من الزمن وما درس النحو فيستمر إن شاء الله إلى أن نعود إلى درس البقاري فنتيم الأدوات ولم يبقى إلا قليلاً ولكن ظاهر من الوقت يعني ما شاء الله ساعة ونصف زيادة ثلاثة ها ثلاثة كيف كيف طيب إن شاء الله نتمها بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم ونبدأ في باب المرفوعات الأسماء. ثم نبدأ بالفاعل بإذن الله وسيكون هذا واضحا وسهلا لأن التأصيل في النحو قد تقدم ولذلك عليكم بالمراجعة في الدروس السابقة لأنها هي التي تجعل الطالب يؤثر في النحو لا يفهم أن هذا فاعل وهذا نائب وهذا فعل وهذا مفعول به أو شيء من هذا القبيل بل لا منتمن التأصيل والتأصيل كيف يتم؟ يتم بهذه الطريقة انك تؤسس لابد أن تؤسسها كما يقول علماء, علماء الأسر الكلام هنا تأسيس وتأكيد وعلماء النحو كما أقول دائما بين عمد وفضل والفضل قد يستغنى عنها في الغالب ومن غير الغالب قد لا يستغنى عنها حيث حذف الفضل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما يحتاج الى لا معنى لاعبي لعبين حال ها فإذن إن شاء الله نقف هنا والله تعالى على المحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته